ايات بينان يتلوها علينا طاف النعماني علم التلاوة بنصرى والعالم الاسلامي وقاري الازاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا.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 لل bàฟ dân للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حظا ربك وعبادك ربك قد جاء قال يسمعون فيها لغو رب السماوات والأرض وما بينهما رَبَّنَا وَلَا نَسْأَلُكَ إِلَّا أَنْتَ من الضوا وسبح السماء والارض وما بينهما رب يوم يقوم روح الملائكة صفا لا الا ملائكه ان تصم فلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى يوم ينظر المرء ما أو قد أو يَدَعُو وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا أَلِيْتَ مِنْ قُلْتُ in يوم هو يا نورنا ما قد مددت يداه يوم هو يا ما امرت يداه Eu mi can ها رفع عسم كها فسوا رب رفع سمك فسوها رفع سمك Uh, uh, uh, uh, uh. All right حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى <تصفيق> وأما من خاف مقام رب ساعن الله فإن الجنة هي المقهى <تصفيق> يسألون سعى lo no. Oh. <laughs> وَضَاءَ وَضَاءَ اللَّيْلَ إِذَا أَصْدَ کنید okay. What can I لم يجدك a ji kay بَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْهُ وَأَمَّا الْمِسْكِينَ فَلَا تَنَهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَوَضَعْنَا And uh, in Ahem. <clears throat> يا <تصفيق> رب <تصفيق> علم بالقلم علم الإنسان ما لم <تصفيق> كلا الله العظيم الفاتحة. <تصفيق> <تصفيق> يا السادة عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم ايات بينان تنهى علينا ذلكم العلم القرآني صبيلة القارئ الشيخ صاه النعماني علم الدلاوة بنصرى والعالم الاسلامي. وقارئ لزعل